حيرت الطبيب ويا حيرت الطبيب ويا حيرت الطبيب ويا, حيرت الطبيب ويا حيرت الطبيب ويا متعجب وقف حدي اسمع اسمع حميد حيرت الطبيب ويا متعجب وقف حدي من سر ترتجف بردان والنار بوسط شبدي جسم بظل قلبك وحط كف على خدك صار يد يبدي صد عني وقلت لك قال المعذره بصدري للمثلك للمثلك اظن دعائي لا ينفع ولا يجدي ان لا شلون هاي مرض حال مو نزله برد وتروح ولا هو مرض معجز تريد احكي الصراحه وياك احكي وخذها من عندي لا تقطع دروب الك يجيب ويودي ما تشنج ما تشنج وتليشفك وقلبك حال ما ما يا طيب غير بشفته المهدي. المهدي صلوا عليه وعلى ال